واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وَإِذَا رأوا تجارة أَوْ لَهْوًا فاضطوا إليها وَتَرَكُوكَ قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الوازقين